بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 إن كادت لتبدي به نولاء ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل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 وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 ولسنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وَمَا قُوَّتَ ثَوْيَةٌ فِي أَهْلِ مَدْيَنٍ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه ما أتبعه إن كنتم صادقين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 من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤثون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 وما أوتِّم من شيءٍ فمتعُ الحياة الدنيا وزينتُها وما عِندَ الله خير وأبقى أفلا تعقلون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 ما ووينا وقيل دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عليكم النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 فخسفنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كان لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أَعْلَمُ من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجون أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك